وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاتِهَا فَأَنزَلْنَا هَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاتِهَا فَ كنا فينا وانا انتم له بقالين